وَإذ علم تُكَ الكتابَ وَحكمَةَ وَالتوراتَ وَالإجيل وَإِذْ تَقلْلُكُ مِنَ الطّينكَهََّة الط إِ بإذْنِي فَتَافقُ فِيهَا فَتَكُ ط إرُم بإذنِي وَتُبِئُ الْ الأكمَهَا وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد وَنَكُونَ ونكون عليها من الشاهدين.